ويا قوم مادي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ويا قوم مادي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بنيين وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله لا جرم أنها تبعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأنا المسرفين هم اصحاب النار وانمرتنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول وأفوض أمري إلى الله الله ان الله بصير بالعباد ان الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكروا فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب وحاق بالفرعون لَرَبِّ انَّهُ يُرْضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَا إِنَّهُ يُرْضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ العذاب واذ يتحاجون في النار فيقولوا الضعفاء اولئك الذين استكبروا اننا لكم تبع واذ يتحاج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 يُولُونَ مِنَّ نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ قَالَ الذين خَحكمَ بَ الليذَال فقلََّين فِي النَّارلخذَنَةِ جهَّ مَد رََّكُمْ يُخَِّفعَ يَمًَا مِن العذااب فقَّين ف مِنَ العذااب